يا من إذا سأله المضطر أجابه لا رب لنا سواك فندعوه ولا ملك لنا غيرك فنرجوه إلهنا من نقصد وأنت المقصود